إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نتاءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمتى ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري سرعان وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.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 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 وحضنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تغضب عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن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 فَلَمَّا آنَ أَعَدَّ أَنْ يَبْرِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قُلْ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء عجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناس. فخرج منها خائفين يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سعاد ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خصبكما قال فلا نتقي حتى يصدر الرعاء وأبوه ولما ورد ماء مديا وجد عليه امسا من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تزودان قال ما خطبكما قالتا نسقي حتى يصدر الضيع فَسَقَى لَنما ثَمَسَ وَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقِيتَ ذَنَّ فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوتَ مِنَ الْقَوْمِ الْوَالِمِينَ قَالَتْ إِشْدَاهُ مَا فَتَسْتَأْجِرُ إِنْ خَيْرُ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُمْكِحَ إِحْدَى بِنْتَيْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَثْمَنْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِ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 والله على ما نقول وكيل قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني فما ليحججك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق علي ستجدني ان شاء الله من الصالحين قل ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّسَ مِنْ جَنْبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُشُوُ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لَعَلَيْهِ أَتِيكُمْ مِنْ هَذَا خَبَرٍ أَوْ جَزْوَةً مِنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْفَلُونَ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 فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مجبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يا موسى أقبل ولا تخف إن نَكَ مِنَ الْآمِنِينَ أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ ذَيْطَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَقْبِلْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُهُنَانٍ نُرْدِكُ إِلَى شِعْرُونَ وَمَلَئِهِ إنهم كانوا قوما فاتقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا وأخي هارون هو مني لسانا فأغفله معي يجد أن يصدقني خاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء قالوا ما هذا؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترض وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين موسى ربي أعلم بما وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الذَّامِ غَيْرَ انَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فِجْعَل لِّي صَرْحًا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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فهم كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمتين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون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 قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الصور إذ زينا ولكن رحمة من ربك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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَبَدًا مِنْهُ مَا اسْتَزَادَهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 قبله مسلمين، أولئك يؤثرون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسن السيئة، ومن ما رزق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 وقالوا إن تبع الهدى ما كانوا تختطف من أرضنا ولم نمكن لهم حرم آمن يجذى إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبطى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا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 الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا فذرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من داب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وأمن وعمل صالحا فعسى أيتون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله وهو الله وهو الله لا إله إلا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 من إله غير الله؟ من إله يأتيكم بضياء؟ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَزًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ, الله يَأْسِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِي أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل ونهارا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركاؤه؟ إن كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقل لها تبرهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا وَبَلْ لِلَّهِ وَبَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعلنا من كل أمة شهيدا، فقلنا هات ضرها لكم، فعلمو أن الحق لله، فعلمو أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفسرون.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 إذ قال له قومه لا تصرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنت نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عن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 فسنت فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عمِلوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي ثرَّ عليك القرآن لَرَبُّكَ ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يرطى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنذلت إليك وادع إلى ربك إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو